ذاك العادم في عون من أبدع الكوناس وسبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العادم في من أبدع الكوناس وسبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من أنزل الأمطار فجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. من أنزل الأمطار فجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. ذاك العظيم في على من ابدع الكون سو الله وبحمد الله ولا اله الا الله ذاك العظيم في على من ابدع الكون سو الله وبحمد الله ولا اله الا الله من علم العصفورة في الجو أي طيرة ومن جل الغدير ودفاق الشلال من علم العصفورة في الجو أي طيرة ومن جل الغدير ودفاق الشلال. ذاك العظيم في علم من ابدع الكون سوى الله وبحمد الله ولا اله الا الله ذاك العظيم في علم من ابدع الكون سوى الله وبحمد الله ولا اله الا الله من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الظياء ليرسم الطال من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الظياء ليرسم الطال ذاك العادم في عون من أبدع الكوناس وسبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العادم في عون من أبدع الكوناس وسبحان الله وبحمد من أنشأ الأكوان وأوجد وعلم الإنسان ليهجر الضلال. من أنشأ الأكوان وأوجد الإيمان وعلم الإنسان ليهجر الضلال. ذاك العظيم في عون من أبدع الكوناس وسبحان الله وبحمد الله ولا إلى ها الله ذاك العظيم في من أبدع الكوناس وسبحان بسم وبحمد الله ولا إله إلا الله من أنطق اللسانا وأسمع الآذان وعلم الإنسان وأبدأ الجمال من أنطق اللسان وأسمع وعلم الجمال ذاك العظيم في علم من ابدع الكون سوا سبحان الله وبحمد الله ولا اله الا الله ذاك العظيم في الله وبحمد الله ولا اله الا الله ذاك من ابدع الكون سوا سبحان الله ولا لنا سواه سبحان الله